يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا, قالوا آمنا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 يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتمه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولا Sılm Yüreği Allah ayırtahir Aklıbı Hımlı Hımlı